وَقَالَ الَّذِي خُلِقَ كُنْ وَلَجِبِلَتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ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 وَإِنَّهُ لَفِي جُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُلَّهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يراه العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أَفَرَأَيْتَ إِذْ مَسَّ عَنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كانوا يعدون